فلنسألن الذين أُرْسِلَ إليهم وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن وَلَا ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لا جهنم, جهنم منكم أجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هوريا عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما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 إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم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 أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا فاتلا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها وأنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا مَعَهُ الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه واتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 فأنجيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوهم الخاسرين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 أَوَلَمْ لم يحد الذين يرثون مِنْ من بعد أهلها أن لو نَشَاءُ نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على فَهُمْ فهم لا يسمعون تلك القرآن قصوا مِنْ من وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ولقد جاءتهم رسولهم فما كانوا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 قال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين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 وقال الملأ من قوم فرعون أكذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك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 واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم اجلا جسدا له فوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضب ناسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا وَإِذْ خاسئين رَبُّكَ تأذن ربك يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء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 أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هو الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها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 السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان برساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها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 فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عن ما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أَنْتُمْ صامتون إِنَّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم, أعين أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يبصرون بها أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ